Book two nášar et ná napoje nápoje elme Piem Chai. Anna š rúbe Pim بي ام كافو انا اشرب قهوه انا, أشرب قهوة. أنا أشرب مياه معدنيه, أنا أشرب مي معدنية. أتشرب شاي مع الليمون بيش كافو السكرم أتشرب قهوة مع سكر أتشرب قهوة مع السكر بيش ودوس لعدم أتشرب ماء مع ثلش أتشرب ماء مع الثلش tu jania ka party. Huna tujud hafla. Huna tujud hafla. Ludia piyu champanske. Anasu yashrabuna الناس يشربون خمر وبيرة بيش ألكوهول أتشرب الخمر أتشرب الخمر بيش ويسكي أتشرب ويسكي أتشرب ويسكي بيش كولو زرومم أتشرب كولا مع رام أتشرب كولا مع روم؟ نيمام رات ردا شامبانسكي لا أحب الشامبانيا لا أحب الشامبانيا نيمام رات ردا فينو لا أحب الخمر نيمام رات لا أحب البيرة لا أحب البيرة babetko ma rado mleko الرضيع يحب اللبن dziecko ma rado الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح جناما <تصفيق> رادا تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت المراه تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت